فنبذوا وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفعلون راحونا بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم فلا تحسبنهم بمفازة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 إنَّ فِي خَالتِت السَّموكِ وَال الأاضِ وَغتِ لَ فيَِّلِ وََّهذَ آاتِ الَّذِينَ يَنْقُرُونَ اللَّهَ كِيَأْتِيَ مَنْ وَقْعُ دَوٍّ وَعَلاَجُ نُبٍّ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَيَتَفَكَّرُونَ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 كَمَا نْتُ دَخِلِنَا رَفَقَ قَدْ أَخَذَ زَيْتَهُ وَمَالِ الظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ربنا إن نَ نَسْمَعُ نُّ مَنَادِيَ يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا فرعنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على سُلِكَ وَلا تَخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنك لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ